من كان يريد العاجلة عجلنا له فِيهَا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مبحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يبك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 يصدبّحُ لَ السمااوَُ السبعُ الأرض وَمَا فيِيهِ وَإِن مِ شيءَ إللاا يُسَبّبحُ بِحمده وَِ لا تَفقونَ تَصدحَهم إنِ كانَانحلَليمًا م غَفُة.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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَبَغَيْتَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 وَمَا مَنَعَ عَلَاءٌ أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ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 وَقدَ وَم النابنِي آذَمَ وَعملناهُم فبَذِّ وَالبحثِ وَررزَقَ آم مِنَ الطجبات وَفَفضللهُم على كثيرٍ مِمن قَلَقناَا تَفضلَ يَوْمَ نَدعوا كلُل أُناتٍ بإمهم فَمْ أُوت كِتابذ يَمينهِ فَأولائِك يَقرْرَأون كتابهمم وَلاَا يظْونَ فَتلا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 لا أذَقناَاك وصل الحياتة وَضحْس الممات ثمُ لا تجد لكعَنا نَفرير وَإِن كَاد لا يستتزونك إلا من الأضل يُخذِج ك منِها وَإِذ ال لا يلبس نَخِلَ فَك إَّ قليلا سَّ منَ فَد أرس الناقَ لك مِوسُ لِن تجد لسَُّنا تتحويلا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 وَألونك عن الّوحِ قُذِ اللهوه مِنْ أَمْضِ رَببي وَما أوتثُم منن العلمِ إلَّا فَللا وَ إنِن شِكْناَ نَذذهبَبَّ بالَِّأَ حَينا إلَكَ ثمَُّ لا تجد لك بهه عَلَنَا وَكيلًا إَّ رَرحْمَةَمِّ رِّك إ فَض لَ كانََ عَيكَكَ كبيرق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 فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنستتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى فسع آيات بجنات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.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 إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ مَا لَجَاعِدُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ تَوَلَّيْتَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ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 من يهدي الله فهو المدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات الجمين وبات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 فَلْيَغْرُبِ الْأَيُّهَا أَزْكَى فَعَمَن فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَطْلُبْ فَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذْ إن يَظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَعِنْدَ السَّاعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَلَا أحدا لِشَيْءٍ تقولن لشيء إني فاعل ذلك غَدًا ذلك أَن إلا أن يشاء الله وابكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا وشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض امصب به واطمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واثل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدعون رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُعْجِبْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْتَصِدِينَ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقُلِ الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء فليكفر إنا أعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سراد قوى وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهل يشوي الوجوه بئس الشعاب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا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 أضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما مِنْ من أعناب وحفتناهما بمخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت فكلها ولم تظلم منه شيئا وخجرنا خلالهما نهرا لَهُ له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاجره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.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 هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عطبا تضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاحترق به نبات الأرض فأصبح حشيما تضروب الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 ض الكتاب فطر المجرمين مشفين م ما فيه وَويقولون يا ولى تمام ل هذاذا الكتاب لا يغاب صغيروط ولا كبية إلا أصار وَجد ماعملوا حاضيع وَلا يغْ رّك أحدد وَوهبّ الم الملاك تتسجد آدم فتجد إلا إس كان من الجن ف فَساً أَ ربّ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 وما أنسى ليه الشَّيْطَانُ الشيطان أن أذكره سَبِيلَهُ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتزى على آثارهما قصصا فرجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت قال إنك لن تتطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحف به كبرا قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أما قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أتركتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا تغهقني من أمدي عسرا فانسلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم